كنت حبيبي ساعدني كي ارحل عنك او كنت طبيبي ساعدني كي اشفى منك لو اني اعرف ان الحب خطير جدا ما احببت لو اني اعرف ان البحر عميق جدا ما ابحر لو اني اعرف خاتمتي ما كنت بدك اشتقت, اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق علمني كيف اقص جذور هواك من الاعماق علمني كيف تموت الدمعه في الاحداق علمني كيف يموت الحب وتنتحر الاشواق فانا من بعدك باقية ككتاب مقطوع الاوراق يا من صورت لي الدنيا كقصيده شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر إن كنت أعز عليك، فخذ بيده.